مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء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 صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أبههم بأسمائهم فلم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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ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 أتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسْوُنَ أَفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ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 وإذ نجيناكم من آل فذعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلاً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُم عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر, من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَاعْلَمُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ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 تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى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 وبالوالدين إحسانه وذِلَّ قرباً واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنا وأقِم الصلاة واتّق الزكاة.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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ فَفَرِيقٌ كَذَّبُونَ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ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 قل فلما تقتلون آبى الله قل فلما تقتلون آبى الله من قبل إنكم مؤمنون لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 ولا تجدنهم أحراص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو من العذاب يعمر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 وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا مبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 لا بي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ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 قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته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 وإذ بَتَلَ إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ مَا مَعَكَ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم و اسماعيل و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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبنة التي كنت عليها إلا لنعلمه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 بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناؤهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاسْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن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 ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة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 ليس البراء والوج هم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن آمَنَ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ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 ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 ولعلكم تشكرون وإذا زالك عبادي عني فإني قريب فإني قريب نجيب دعوة الداعي ذا دعان فإني قريب نجيب دعوة الداعي ذا دعان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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكنوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 يفيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم أو اشد ذكر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 سيب من ما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن التقا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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله صر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابٌ نَارٌ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَهُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَ رَاجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ مَا حُدُودَ الله، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينه بالمعروف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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة نساء أو أكنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهم.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 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم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 ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون. أَلَمْ تَرَيْنَا الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمْ اُبْعَثْ له لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 اتَأَبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا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 ولو شاء الله ما قد تلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أفِقوا مما رزقناكم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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنُفْصِمَ لَهُ فَمَا لَهُ مِن نَّصِيرٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزاء ثم دعهن يأتيك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثالُ الَّذِينَ يُفِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَرَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ في كلِّ صُبْلَةٍ مِئَةُ حَبْلٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْقِلُوا صَدَقَاتِكُمْ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذان كالذي يوفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَسَلَُّذينَ يُ فِ قُونَم وَلَهُ بَتِ اللَّهِ اللهِ وَتَثْبتَم مِن أَفُوسِهِمْ كَمَثَلِجََّةِ بَِبُوَةَِّ صَابَهَا وَابِل صَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ أُكُلَ هَضَافَين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ اوثقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توثقون ولست باخذي ولستم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من وفضلا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ناثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم, لهم أجرهم عند الله ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الذبائر ان كنتم مؤمنين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 ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتبو ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فريهانما قبوضه فإن أمن بعضكم بعضه فليؤدِّي الذي أتى من أمانةٍ وليتق الله ربًا ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمَ فَإِنَّهُ أَثِمُ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين